وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنود لما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا ممنون قريب <تصفيق> إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظ ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزؤون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 وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ما أن فأسقينا كم هو وما أن تمله بخاديد وإن لنا نحن نحي ونحن الوارثون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 قالوا لا توجل ان نبشرك بغلام عليم قال أبشرتموني على ام السني الكبر فبما تبشرون قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين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 لوطن إنا لمنجوهم أجمعين إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين فلما جاء آل لوطن المرسلون قال إنكم قوم منكرون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 وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَلِكَ الْأَمْرَ أَن نُّذِيقَهُ عَذَابًا مِّنَ الْعَذَابِ الشَّدِيدِ وَجَاءَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ يَسْتَبْشِرُونَ قَالَ إِنَّهَا أُولَٰئِكَ ضَيْفِي فَلَا تَفْضَحُونِ واتقوا الله ولا تخزون قالوا أولم ننهك عن العالمين قال هؤلاء بناتي إن كنتم فاعينين لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون